ثم إن ربك للذين عملوا الصّوم أبداهلاة ثم تابوا ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعد هذا غفور رحيم